Bismillahirrahmanirrahim. Lan izaa dawshaban man man كذب العصمة فسيستغوه العشرون وما ينعي عنه من إذا تغدى إن علينا لهذا وإن لنا للأخرة والأولى فإن رجعنا عن الضال لا يشرها إلا الأشقا الذي كذب. فَشَجَّنَ بُهَالَ أَفْقَلَ الَّذِي مَالَهُ يَتَزَكَّى مَمَانِ أَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا أَبْتِرَاءَ لِلَّهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَا سَفَيَاضٌ